قالوا لا تخف إننا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمه فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلت أأولد وأنا عجوز وهذا بعدي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 فَلَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْاهُم مُّنِيبًا يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ ر ربك وإنهم آتيهم غَيْرُ غير مردود وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وَضَاقَ بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات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 أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها جعلنا عليها سافلها وانطرنا عليها حجارة وانطرنا عليها حجارة من سجلم مضود مسومة عين ربك وما هي من الظالمين ببعيد